لَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ إلا امرأته كانت من الغابرين لن نجينه وأله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنِ مَُّوكَ وَأَللَكَ إلاا ممرأتَك كانت مِنَ ال الغابِيد إِ مّوك وَأَلكَ إَّمرعتَك كت مِ ال الغابيد إ مزِلونَ هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية آيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِذْ فَتَنَّا مِنْهَا آيَةً زَيْنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْضُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلَى مَرْيَمَ وإذ انتقل يا قوم يعبد الله وحده والذر يوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فاقذتهم الرفسه فاصبحوا في دارهم جاثمين فكذبوا فاقذتهم الرفسه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وزين لهم وَخَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ